وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَ كَبِئْرَ صَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَقُّ ما الحقه وما أدراك ما الحقه كذبت ثمود عاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سَقَّرَهَا عليهم سبعة ليوم وثمانية أيام حسومة فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَاء كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَوَيْهِ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْبَاقِهِ